أيها الإخوة هذا, هذا هو الشريف الثامن عشر من تفسير سورة, سورة آل عمران أعوذ وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أدورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إنما سلَيْسَ عند الله كمثل آدم خلقه من طراب من ثم قال له كون كيكون الحق من ربك فلا تكون, فلا تكون من الممتدين. فَمَنْحَارَكَ فِيهِمْ بَعْضُهُمْ حاول من الشيطان الرجيم أعطنه فقط علينا أخينا نعم ها من أينه قال الله عز وجل وما كر ومكر وما كر الله والله خير مكرين يستفاد من هذه الآية الكريمة أن أعداء الرسل يكيدون لهم ويمكرون لهم تقوله وما وننتقل من هذا إلى أن أعداء الرسل أيضاً يمكرون لأتباع الرسل لأتباع الرسل لأن أعداء الرسل ليس يمكرون للرسل أو يمكرون بالرسل من أجل أنهم فلان وفلان لكن من أجل دعوتهم ودعوتهم إذا ورثها العلماء من بعدهم فإن الذين يمكرون للرسل سيمكرون. بأتباع الرسل وورث الرسل وينبني على هذه الفائدة أنه يجب على أهل العلم أن يتحفظوا تحفظا كاملا من أعداء الرسل الذين يتربصون بهم الدوائر وأن يتقوا شرهم بما, بما استطاعوا لعل يمكروا بهم والمكر ووسائله وطرقه كثيرة لكن العاقل الذكي ينتبه ولهذا قال الله عز وجل للرسول عليه الصلاة والسلام في المنافقين قال هم العدو فاحذره هم العدو فاحذره فبيّنهم أنهم هم العدو حقيقة وأمر بالحذر منهم ومن فوائد هذه الآية وصف الله عز وجل بالمكر لكنه لا يوصف به على سبيل الاطلاق بل يقال إن الله ماكر بمن يمكر به ليعود المكر صفة كماء لأن المكر إذا ذكر مطلقًا صار محتملاً للنقص فإذا ذكر مقيداً يعني قيل إن الله تعالى ماكر بما يمكر به وبأوليائه صار صفة كمان يدل على قوة الله عز وجل وإحاطة علمه وأن علمه أدق من علم هؤلاء الماكرين الذين يأتون بالأسباب الخفية والطرق الملتوية ليوقعوا عباد الله في الشر فيكون الله سبحانه وتعالى أقوى منهم في ذلك أقوى منهم في هذا إذا مكروا مكر الله عز وجل. طيب، ولا يجوز أن يسمى الله بالماكر مطلق. طيب، يسمى بالماكر لا، يوصف بالماكر على سبيل الإطلاق لا، يوصف بالماكر مقينا. وسبق لنا أنه يجوز أنه أن الله وصف نفسه بالماكر والكيد والسخرية والخداع والاستهزاء. ولم يصف نفسه بالخيانة أبداً لأن الخيانة صفة ذم بكل حال وإن يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منهم ولم يقل فخانهم لأن الخيانة خديعة في مقام الاعتمان والخديعة في مقام الاعتمان صفة ذم صفة ذم ونقص طيب ومن فوائد الآية الكريمة جواز المفاضلة بين الخالق والمخلوق في الوصف كما قال والله خير الماكرين وخير اسم تفضيل فيجوز أن يفاضل بين الخالق والمخلوق لأن هذا مطابق للواقع تماما فالله تعالى أكمل من كل ذي كمال، عرفت وبه تتفرع أو منه تتفرع قاعدة وهي خطأوا بعض أهل العلم رحمهم الله حيث يفسرون اسم التفضيل المنسوب إلى الله باسم الفاعل فيقول مثلا في قوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته يقولون الله عالم حيث يجعل رسالته ولم يتفطن أنهم إذا قالوا الله عالم لم يمنع مشاركته غيره في العلم مع المساوات، لكن إذا قالوا الله أعلم إيش امتنع مشاركة غيره له في العلم الذي الذي هو أعلم به من غيره نعم ومن نعم والله خير الماكرين ثم قال تعالى إذ قال الله يسأ إني متوافق إلى آخر في هذه الآية الكريمة التنبيه على أنه ينبغي أن نذكر الناس بأحوال الأنبياء السابقين وجه ذلك أننا قدرنا إذ قال الله بإيش اذكر إذ قال الله وينبغي أن يذكر الإنسان الناس بأحوال الأنبياء السابقين لما في ذلك من محبتهم والثناء عليهم ومعرفة أحوالهم وإبقاء ذكراهم وغير ذلك من المصالح العظيمة ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات القول لله وأنه بحروف وبأصوات مسموعة لقوله يا عيسى إني متوفيك وهذا خطاب من يسمع ثم هو كلمات من حروف ولا من غير حروف من حروف ولهذا كان مذهب أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم كلاما مسموعا بحرف وصوت ومن فوائد الآية الكريمة الرد على من قال إن كلام الله هو المعنى نفسه، المعنى قائم بنفسه فإن هذا لا يسمى قول وإن أطلق عليه القول فلا بد أن يقيد كما في قوله ويقولون في أنفسهم لولا معذبنا الله ما نقوم فلما أراد القول النفسي إيش طيده يقولون في أنفسهم أما إذا جاء القول غير مقيد فالمراد به ما يسمع ففيه الرد على الأشاعرة الذين يقولون إن كلام الله هو الكلام النفسي القائم بنفسه وأنه أزلي لا يحدث ولا يسبق بعضه بعضا لأنه معنى معنى قائم بالنفس والحقيقة أن هذا القول مضمونه إنكار كلام الله إنكار كلام الله ولهذا قال بعض منصفيهم ليس بيننا وبين المعتزلة فرق لأننا نقول جميعا إن هذا القرآن الذي في المصحف مخلوق لأن الأشاعر يقولون إن الله تعالى لا يتكلم بما يسمى لكن يخلق كلاما يعبر به عما في نفسه وعلى هذا فالمسموع والمقروء والمكتوب نخلوق فيتفق المعتزلة والأشاعر بل إن المعتزلة خير منهم من جهة النسبة لأنهم يقولون هذا كلام الله وأولئك يقولون هذا عبارة عن كلام الله عبارة عن كلام الله وليس كلام الله المهم أن هذه الآية وأمثالها فيها الرد على من على الأشعر. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة عيسى ومنقبته بخطاب الله إياه فإن من خاطبه الله فذلك فخر الله بلا شك خصوصا وأنه قال له إني متوفيك ورفعك إلي إلى آخر ومن فوائدها أن الله سبحانه وتعالى رفع عيسى بجسمه لقوله ورافعك والخطاب لعيسى المكون من بدن وروح فيكون رفعه إيش؟ بجسمه ببدنه ومن فوائدها إثبات منقبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إثبات منقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماوات السبع حتى اخترقها كلها وهو يقضع وعيسى لم يرفع إلا وهو نائم لأن قوله إني متوافيك أي منيمك على أحد الأقوال وهو أقربها ومعلوم أن ثبات قلب من يباشر الشيء وهو قطان أقوى من ثبات من يباشره وهو نائم واضح ولهذا تجد بعض الناس إذا سمع إذا سمع الرعد الشديد والبرق الخاطف يغمض ويضع أسبوعي في أذني حتى لا يسمع ويقول ليتني نمت قبل هذا نعم والإنسان الثابت الذي يقول لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا تجد ما المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به يقضة بروحه وبدنه وعيسى عندما أراد الله أن يرفعه نعم أنام طيب ومن فوائد الآية الكريمة منقبة لعيسى أخرى حيث قال رافعك إلي إلي فأضاف رفعه إلى نفس عز وجل وهذا لا شك أنه منقب أن الله ضمه إليه ورفعه إليه لي ليكون أقرب إليه مما لو كان في الأرض ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل منع عن عيسى الذي يمكن أن يلحقه بالكفار حيث قال نطهرك من الذين كفر وذلك بالدفاع عنه فإن الذين كفروا قالوا إنه ولد زنى قاتلهم الله الله فطهره الله, طهره الله لما قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريئاً يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة وما كانت أمك بغية منين جاء الزنا من أين جاءك الزنا لأن هذا تعريض هذا تعريض يقول أبوك ما كان امرأة سوء بل هو نزيه وأمك كذلك فمن أين جاءك الزنا شفاوه بالله ما لم تجاوبه أشارت إليه أسألوا... اسألوا الطفل قالوا كيف نكلم من كان في المهدي الصبية فأجابهم قبل أن يسألوا وش قال قال إني عبد الله إلى آخر آثان الكتاب الآخرين هذا تطهير عظيم له ولأمه رضي الله عنه ومن فوائد الآيات الكريمة أن كل من رمى عيسى بهذا السوء فهو كافر لأنه لم يغل مطهرك من الذين قدحوا فيك، قال من الذين كفر، فيستفاد من هذا أولا كفر هؤلاء، وثانيا أن كل من رماه بذلك فهو كافر، ومن فوائد الآيات الكريمة أن نصرة الأتباع نصرة للمتبوع، نصرة الأتباع نصرة للمتبوع. من أين؟ وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفر لولا أنه يفرح بذلك ويصر ما بشره الله به لكن من المعلوم أن كل إنسان يدل على هدى فينتصر أتباعه من المعلوم أنه سيفرح لأنه كل من انتصر أتباعه قوي الهدى الذي الذي قاد الناس إليه فعظم أجره فإن من دل على هدى كان له إذل آجل فاعله نعم ومن فوائد الآية الكريمة أن أتباع عيسى منصورون إلى يوم القيامة لقوله فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة وسبق لنا من أتباعه ها؟ بعد بعتذة الرسول صلى الله عليه وسلم هم أمة محمد ومن كفر بمحمد فإنه لم يكتب عيسى وذكرنا وجه آخر أن النصارى سيكونون فوق غيرهم من, من ملل الكفر لكن الإسلام فوق الجميع ولكن ماتا يكون الإسلام فوق الجميع إذا رجع المسلمون إلى الإسلام حقيقة حقيقة أما إذا المرجو إلى الإسلام حقيقة فيخشى أن يكون النصارى فوقهم يخشى أن يكون النصارى فوقهم نعم والواقع ها؟ الواقع الآن مع الأسف يشهد لهذا نعم طيب ومن فوائد الآيات الكريمة إثبات يوم القيامة إثبات يوم القيامة بقوله إلى يوم القيامة ويوم القيامة هو اليوم الذي يبعث به الناس للجزاء إن خيرا فخير وإن شرا فشر وسم يوم قيامه محمد الفاضلي أبذكريم لماذا سم يوم القيامة هذا واحد كمل نعم يقوم فيه لشاة كمل إيش يقام فيه العدل يقام فيه العدل طيب ومن فوائد الآيات الكريمة إطلاق الفوقية على الفوقية المعنوية يعني معناه أنهم يكونوا على سقف فوق رؤوسهم، هاه؟ لا، حسية، هاه؟ فوقية معنوية، صح؟ إذا إثبات الفوقية المعنوية كال كال فوقية الحسية، ومن فوائد الآيات الكريمة أن مرجع الخلائق إلى ربهم عز وجل الذي ابتدع خلقهم ستكون نهايته لي، لقول ثم إلي ما رجعوكم ولا بد ولهذا قال الله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك الإنسان مخاطب كل إنسان مو بس المؤمن كل إنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه كادح إليه إلى للغاية النهاية إلى الله ثم أكد هذه النهاية بقوله فملاقيه يعني فاستعد لهذا اللقاء طيب ومن فوائد الآية الكريمة إثبات حكم الله في الدنيا والآخرة سأحكم بينه هذا في الآخرة في الدنيا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فالحكم كله راجع إلى الله عز وجل والله تعالى هو الحكم في الدنيا وفي الآخر نعم ومن فوائد الالت الكريمة بشارة المؤمنين بأن خلافهم مع الكفار سوف يجري فيه الحكم على يد الواحد القهار فيحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون وقد أخبرنا الله عز وجل أن الخاصم هم المؤمنون الخاصم الغالب هم المؤمنون قال الله تعالى فالله يحكم بينكم يوم القيامه مش بعده ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا الحمد لله شف سبيل النكره في سياق ايش ادم وش في ايش في سياق النفي كل ما جاءت نكره فهي في سياق النفي ه؟ لا. خاطر، خاطر مو نفسي. ليس كذلك. المهم هذه نكره في سياق النحو، فتشمل كل سبيل أي سبيل لا قليل ولا كثير. وهذه بشرة يعني أي خصم يقال له أي خصم في الدنيا يقال له أنت فارج على كل حال. يعني القاضي يقول للخصم شف خاصة عندي وأنت الغالب على كل حال هل جرى مثل هذه الخصومة؟ أبداً لكن خصومتنا مع الكافرين والحمد لله الحكم لنا فيها مقدم فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلهم نعم الحمد لله طي نعم أي صحيح نعم من فوائد الآية الكريمة ثبوته علو الله تعالى بذاته لقوله ورافعك إلي لأن الرافع معروف أنه الصعود لا أعلم فإذا قال إلي علم يقينا أن الله فوق عز وجل وهو كذلك هو فوق كل شيء بذاته ولا ينافي هذا ما ثبت من أنه عز وجل ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ونازل وهو عالم ولا ينافي هذا أيضاً أنه مع الخلق كما قال عز وجل وهو معكم أينما كنتم فهو مع الخلق وهو عالم عليه كما قال الشيخ الإسلام في الوسطية قريب علي في دنوه قريب في علوه ولا ينافي هذا أيضاً أنه يأتي يوم القيامة للفصل بين العباد فهو يأتي ولكنه فوق كل شيء ولا ينافي هذا أنه يد عشية يوم عرفة يباهي بأهل الموقف الملائكة إذا قال قائل كيف لا ينافي هذا أنا لا أتصور أن شيئا يكون عاليا نازلا أبدا قلنا تبا لك أنت لا تتصور هذا بالنسبة لمن؟ المخلوق. أما بالنسبة للخالق فكل ما أحبر الله به عن نفسه هو حق حق لا يتناقف وليس فيه لا يمكن أبدا إذا قلت لا يمكن ما نهنك لن تصدق أخبار الله ورسوله إلا إذا وافقت هواك وإلا فلا ولهذا ظل من ظل من الناس في مثل هذه الأمور حيث قالوا هذا غير ممكن وهذا غير ممكن نعم وبنوا عقيدتهم على أهوائهم إذا كان تريد أن تبني عقيدتك على هواك فما الفائدة من الرسل لا فائدة من الرسل إذا كانت تريد أن تبني العقيدة على ما تهوأم أنت وإذا جاءت الرسل بكلام يخالف ما عندك ذهبت تحرفه إذا لا فائدة من الرسل ولهذا أنا أنصحكم دائما وأبداً وأكرر أن تقبلوا كل ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله عز وجل ومن صفات اليوم الآخرة أيضاً لأن في اليوم الآخرة أشياء ما ما, ما, ما تكون في الدنيا دنور الشمس من الناس قدر ميل يوم القيامة لو جاء لو كان في الدنيا ترى قتراً ومن عليها لكن في الآخرة شيء آخر كون الناس هذا في نور وهذا في ظلمه هو الموقف واحد في الدنيا أه؟ لا يمكن لو تبقى أدنى سراج معك ان انتفع به من إلى جنبك في الآخرة ممكن في الدنيا في الآخرة الناس يعرقون على قد أعمالهم منهم من يلجمه العرق ومنهم من إلى كعبي والمقام واحد في الدنيا يمكن ولا ما يمكن ما يمكن فأمور الآخرة أمور الغيب كلها لا يجوز لك أن تقيسها بما تشاهد بالدنيا لأن القياس هنا ممتنع فهو قياس مع الفارق لا سيما في صفات الخالق عز وجل فإن الفارق فارق بعيد بين صفات الخالق وصفات المخلوق ولذلك حذاري أن تقيس ما أثبت الله النفس من الصفات بما تعرفه من صفات المخلوقين فإنك ستظل بسم الله من الشيطان الرجيم إن مثل عيسى عند الله كمثل, كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيقول. الحق من, رب من ربك فلا من الملترين فمن حال جكفه من بعد ما جاء فمن العلم تقول تعالى لو ندعوا أبنانا وأبنائكم ونسانا ونساءكم وأمفسنا ثم نبتهر فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إنا ذلوا القصص الحق ومن وما من إله إلا الله وإنا الله وإنا الله بس نعم بس أول بلاء من الشيطان الرجيم أظن هذا ما وصلنا إليه حوايد دي, هو هو دي نعم من فوائد الآيات الكريمة أن مرجع الخلائق إلى الله نهاية وحكما نهاية وحكما فإن الناس يبعثون يوم القيامة إلى ربهم حكما يحكم بينهم ومن فوائدها إثبات الجزاء لقوله تعالى فأحكم بينكم وهذا حكم جزائي ومن فوائدها أن الخصومة تقع بين المؤمنين والكافرين في في يوم القيامة لقوله فأحكم بينكم ويحتمل أن يقال إن هذا حكم سبقت الخصومة فيه في الدنيا حيث كان الكفار والمنافقون يختصمون ولكن الأول أقرب ويؤيده قوله تعالى إنك ميت وإنكم ميت وإنهم ميتون ثم إنكم عند ربكم يوم القيامة تختصموا ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصموا نعم ومن فوائد الآيات الكريمة أن الاختلاف بين المسلمين والكفار اختلاف جوهري يحكم الله به بين هؤلاء وهؤلاء يوم القيامة، وأما الاختلاف بين المسلمين فيما مأستره للشهاد، فإنه لا لا يحكم بينهم، لأن المجتهدين وإن اختلفوا في الحكم، فإنهم لم يختلفوا في الحقيقة، لأن كل واحد منهم يعذر الآخر ولا يرى أنه مخالف له، وإن خالفه في القول والرأي. لكنه لم يخالفه في المنهج والطريقة كل واحد منهم يريد الحق ولكن اختلفوا في كيفية الوصول إليه ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علم الله لقوله فأحكم بينكم إذ لا حكم إلا بعد علم لا حكم إلا بعد علم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع ثم قال الله عز وجل فأما الذين كفروا فأعذبوهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم ناصرين وأما الذين آمنوا وعموا للصالحات فيوفيهم مجورهم والله لا يحب الظالمين من فوائد هاتين لعيتين أولا إثبات العذاب للكافرين من قويفة من لين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا ومن فوائدها أن العذاب في الدنيا قد لا يكفي عن العذاب في الآخرة بالنسبة للكفار أو نقول أن العذاب في الدنيا لا يغني عن العذاب في الآخرة بالنسبة للكفار لقول فأمن لين كفروا فأعذبهم على ما شدين في الدنيا والآخرة ولهذا يعدب الكفار في الدنيا ويهزمون ويؤسرون وتسفى ذريتهم ونساؤهم وتغنم أموالهم وهذا عذاب عظيم ومع ذلك لا ينجون من, من عذاب النار إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم ألقه من قادمٍ ثم قال له كن فيكم الحق من ربك فلا تكونا من المُنكرين فلا نعم الحق من ربك فلا تكون فلا تكون من المُنكرين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 فإن تجعل الله عليم بالمفسدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون هذا مثل الدرس الفوائد قال الله عز وجل فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصري يستفاد من هذه الآية الكريمة فوائد منها إثبات الجزاء من قوله فأما الذين كفروا فأعذبهم ومنها أن الجزاء من جنس العمل فكلما كان العمل أسوأ كان الجزاء أشد ولهذا قال فأعذبهم عذابا شديدا ومنها أن العذاب عذاب الكافرين يكون في الدنيا ويكون في الآخرة فأما عذاب الدنيا فهو فبالأسر والقتل والزلازل والفيضانات وما أشبه ذلك. كما قال الله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. وهذا بماذا؟ بالقتل والأسف. وأما العذاب بالزلال وشبه وشبهها، ففي فك قوله تعالى يوما فارتق يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم هذا عذاب من الله عز وجل والأول عذاب بعيد المؤمنين طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكفار لا ناصر لهم من عذاب الله لا أحد يمنعهم لقوله وما لهم من ناصره أما في الآخرة فظاهر لأن الشفاعة لا تنفع فيهم لقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وأما في الآخرة وأما وأما في الدنيا فكذلك لأن هؤلاء الكفار إذا عذبوا بأيدي المؤمنين فالمقاتلات منهم يقتلون والنساء والذريعة يسبون والأموال والأراضي تغنم وهذا لا ناصر لهم فيه فإن قال قائل أليس الإمام يخير في الأسرى بين أمور أربعة بين القتل والفدى بمال أو بنفس مؤمنه والاسترقاء والمن بين أمور أربعة إما القتل أو الفداء بمال أو بأسير مسلم أو السرقة يجعله رقيقا يباع ويشترى أو المن مجاني لا اشكال في ال في ال في الثلاثة الأولى الاشكال في الأخير وهو المن وهذا ليس بعذاب فالجواب عن ذلك أن نقول إنه لا يجوز للإمام أن يختار واحدة من هذه الأربع إلا حيث يرى للمسلمين فيها مصلحة فالتخير هنا تخير مصلحة وليس تخير تشهي واختيار وإذا كان المسلمين مصلحة فلابد أن يكون هذا عذابا على الكافرين لأن كل شيء فيه مصلحة للمسلمين ففيه عذاب للكافرين طيب وعلى هذا فلا ناصر لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة ثم قال الله تعالى وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيبليهم أجوراً يستفاد من هذه الآية بلاغة القرآن وحكمة القرآن بلاغته في الاتيان بالمعاني متقابلة، لأن الاتيان بالمعاني متقابلة، توجب نشاط الإنسان، حيث ينتقل الذهن من معنى إلى ما يقابله، فيزداد نشاطاً وشغفاً، وأما من جهة الكمال البلاغة، فلأن المعاني إذا تنوعت على وجوه التقابل ازداد اللفظ حسنا وهذا معروف عند علماء البلاغة باسم علم إيش علم البديل وفيها أيضا تربية للنفس لأن النفس إذا جاء إذا سمعت يقابل الكافرين خافت ووجلت وربما يستولي على عليها اليأس فإذا جاء ثواب المؤمنين طمعت ورجت فصار سيرها إلى الله تعالى بين الخوف والرجع ومن فوائد الآية الكريمة أن أن وفاء الأجر مرتبط بوصفين الإيمان والعمل الصالح. فالإيمان وحده لا يكفي بل لا بد من عمل صالح ينمي هذا الإيمان ويشهد بصحته. أما مجرد العقيدة فإنها لا تكفي. على أن العقيدة إذا كانت سليمة استلزمت العمل الصالح. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله شف يا محمد اللي يقرأ خلوه يخفص صوته على وهي القلب ومن فوائد الآية الكريمة أن العمل لا ينفع إلا إذا كان صالحا والعمل الصالح ما جمع وصفين الأقل الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي ما كان خالصا صوابا كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله ومن فوائد الآية الكريمة منة الله سبحانه وتعالى على عباده حيث جعل هذا الجزاء كالأجور اللازم وفاؤها لقوله فيوفيهم وجورهم والفرق بين التعبيرين هناك قال فأعذبهم عذابا شديدا وهنا قال فيوفيهم وجورهم ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المحبة لله لقوله والله لا يحب الظالمين فإن قال قائل كيف تستدلون على إثبات المحبة بنفي المحبة لأنه قال لا يحب الظالمين فالجواب أن نفي المحبة عن الظالمين تدين على تبوتها لغيرهم ولو كانت منتفية عن الجميع لم يكن لتخصيصها بالظالمين فائدة ولهذا استدل الشافعي رحمه الله على ثبوت رؤية المؤمنين لله بقول الله تعالى عن الفجار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجبون وقال في وجه الاستدلال ما حجب أعداءه عن رؤيته في الغضب إلا لثبوت رؤية أوليائه له في الرضا وهذا واضح ومن فوائد الآيات الكريمة شؤم الظلم شؤم الظلم على الإنسان وأنه سبب لانتفاء محبة الله لهم وإذا انتفت محبة الله العبد فقد هلك ومن فوائدها أن الظلم من كبائر الذنوب لأنه رتب عليه وعيد وهو انتفاء من حبة الله سبحانه وتعالى، ولكن الظاهر أن هذا ليس على سبيل الإطلاق، فالظلم يكون كبيرة ويكون صغيرة، لأن جميع المعاصي ظلم، ومن المعاصي ما هو كبير ومنها ما هو صغير، ومن فوائد الآية ما التي قبلها التنوع في الأسلوب، وهو الانتقال من ضمير التكلم إلى ضمير الغيبة فأعدبهم وهنا قال فيوفيهم فهل هناك فرق من حيث المعنى الجواب نعم فرق من حيث المعنى أما اللفظ فظاهر فيه التفات من ضمير الخطاء التكلم إلى ضمير الغيبة لكن نريد الفرق في المعنى الفرق في المعنى أن العذاب عقوبة يستدعي سلطة وقهر وقهرا وعزه، فكان الأنسب التعبير بماذا؟ بأعذب الدال على قوة السلطان أما هذه فكأن الله سبحانه وتعالى للتودد مع هؤلاء وبيان فضلهم قال فيوفيهم أجورهم ولم يسند الإيفاء إلى نفسه ليعطيهم شيئا من الشكر على عملهم لأن فرق بين أن تخاطب الإنسان بالتعبير عن فعلك به بضمير التكلم أو أن تعبر بضمير الغيبة لأن المواجهة أشد من الغيبة وتأمل قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك فقال عبس ولم يقل عبست وقال وما يدريك ولم, ولم يقل وما أدراه أو وما يدريه فهذه والله أعلم الحكمة من أنه جاء التعبير بالعذاب بالفعل مسندا إلى ضمير المتكلم بخلافه في الجزاء ويدل لهذا الاعتبار قوله تعالى في سورة الرحمن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فجعل فعلهم إحسانا يشكرون عليه ويحسن إليه مع أن الإحسان كله من الله فإن التوفيق للعمل الصالح من, من, من إحسان الله إلى العبد لكن هذا من كلمال رحمة الله عز وجل وثوابه والجزاء وقال تعالى في سورة الإنسان إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورة طيب سعيهم مشكورة من الذي من الذي وفقهم السعي الله ومع ذلك يقول وكان سعيكم مشكورة فصار في تغيير الأسلوب في الآيتين صار فيه فائدتان لفظية ومعنوية. اللفظية هو الاتفات الذي يوجب الانتباه والثاني المعنوية هو إظهار السلطة والعظمة والعزة في باب التعذيب وإظهار الفضل والإحسان للعاملين في باب المثوبة نعم. ثم قال تعالى ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل تكلم بالقرآن فقال ذلك نتلوه عليك إذا كانت التلاوة لله حقيقة ونقلها جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن تكون التلاوة لله لجبريل لكن لما كان جبريل رسولا لله نسب فعله إلى من؟ إلى الله فهو كقوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ومعلوم أن الذي يقرأه جبريل ومن فوائد العاية الكريمة أن القرآن الكريم آية والآيات كما قال الله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتعن آيات عظيمة فآياته كثيرة كل آية فيها عدة آيات ولكن لا يفهم هذه الآيات إلا من فتح الله قلبه بالإيمان والعلم واعتقاد أن هذا القرآن كلام الله وأن فيه آيات آيات بدينة أما الذي تمر عليه مثل هذه الجملة من الآيات مر الكرام ولا يتحرك بها قلبه ولا يتأمل هذه الآيات فإنه لي ينتفع بما في القرآن من الآيات لا بد أن تؤمن بأن فيه آيات وأن تحاول استخراج هذه الآيات بالتدبر والإنسان إذا تدبر القرآن وجد فيه آيات عظيمة لا يحصيها البشر ومن فوائد هذه هذه الآية أن القرآن ذكر لكن هل هو ذكر يتقرب إلى الله به أو هو ذكر يتذكر به الإنسان ذكرنا أن المعنى شامل لهذا وهذا فهو ذكر يقرب إلى الله لأن من تلاه فله بكل حرف عشر حسنات وهو ذكر يتذكر به الإنسان يتذكر به الإنسان قال الله تعالى إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد قيل وهو ذكر رفع الله به شأن الذين تمسكوا به كما قال تعالى وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَكَقَوْنِهِ تَعَالَى وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ أي شأنك أعلوناه وعلى هذا فيكون للذكر كم؟ ثلاثة معان ذكر يتقرب به إلى الله بتلاوته وذكر يتذكر به الإنسان وذكر يعني شرفا لمن تمسك به ومن فوائد الآية الكريمة وصف القرآن الكريم بهذا الوصف العظيم وهي الحكمة والذكر الحكيم والحكيم هنا بمعنى الحاكم والمحكم لأن, لأن القرآن حكم بين الناس فإن تنزعتهم بشيء فردوه إلى الله والرسول أي إلى كتابه فهو حكم وهو أيضا محكم محكم متقن ليس فيه اختلاف ولا اضطراب ولا تناقب ومن فوائده من فوائد الآية أنه لا يوجد حكم دل عليه القرآن إلا وهو في موضعه اللائق به من أين يا أخي؟ من الحكيم لأن الحكيم هو الذي يضع الشيء في مواضعه فكل حكم حكم به القرآن فإنه في موضعه لا يقول العقل ليته لم يحكم به أبدا سواء كانت تبوتيًا أم سلبيًا ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الرسول عليه الصلاة والسلام في قول نتلوه عليك فخصه صلى الله عليه وسلم بالتلاوة عليه لأنه صلى الله عليه وسلم أشرف من يتلقى القرآن وأقوم الناس عملا به فكأنه هو المخصوص بالتلاوة عليه نتلوه عليك ثم قال عز وجل إن مثل عيسى عند الله ما فسرناه طيب قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم لقد مر علينا أن هذه الآيات نزلت هنا قدم وفد نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا نصار وكان قدومهم في سنة تس من الهجرة لأن تلك السنة كثر فيها الوافدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا تسمى سنة الوفود وهذا أحد الأسباب الذي منعت النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج في العام التاسع مع أن مكة قد فتحت إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم يعني شأنه إن شأن عيسى عند الله كشأن آدم لا يختلف عنه فكما أننا متفقون على أن آدم خلقه الله عز وجل من غير أب ولا أم حتى النصارى يؤمنون بهذا فما بال النصارى يقولون كيف خلق الله عيسى بلا بلا أب ما هو إلا ابن؟ نعوذ بالله فقالوا إنه ابن الله جزء منه ولم يقولوا إن آدم ابن الله مع أنه لو كان أحد يدعي النبوة في أحد من البشر لكان الحق بها آدم البنوة, البنوة لله لكان لحق آدم لأنه ما له أم ولا أب أما عيسى فله أم والأم أحد الوالدين فإذا كنا نقول لا يمكن أن يوجد أحد من أب بلا أم من أم بلا أب فلنقول ولا أحد يوجد بدون أم أم ولع، فأنتوا أيها النصارى أقرتم بأن بأن آدم ليس ابن لله، فيلزمكم أن تقروا بأن عيسى ليس ابنا لله، لأن مثل عيسى كمثل آدم، كمثل آدم خلقه من تراب خلقه يعني ابتدع خلقه من تراب وضمير المفعول في خلقه يعود على آدم لأنه هو المخلوق من التراب خلقه أي خلق آدم من التراب ثم قال له كن فيكون نحن قلنا ابتدأ, ابتدأ خلقه ثم قال كن والأمر هذا لتمام الخلق وإنما قلنا ذلك لألا يقول قائل كيف تكون كلمة كن بعد الخلق لأن الترتيب العقلي يقتضي أن تكون كلمة كن قبل الخلق كن فكان فنقول إن معنى خلقه يعني ابتدى خلقه من تراب ثم قال له كن بشرا فكان بشرا ثم قال له كن فيكون <تصفيق> وهذا القول كن قول قدري أو شرعي قول قدري والقول القدري لا يتخلف عنه المقول لأنه أمر حتمي بخلاف القول الشرعي فإن من الناس من يستكبر عنه يقول لا أقيم الصلاة فيقول لا ما ما يقيم الصلاة أما الكو القول الكوني فإنه لا, لا مرد له كن فيكون ولم يقل فكان على حكاية الحال يعني لما قال كن فعلا شرع للكينونة حتى تمت طيب في هذه الآية في هذه الآية كيان إقامة الحجة بمثل ما يحتج الخصم به لأنه أقام الحجة على النصارى بمثل ما احتجوا به فقال إذا قلتم إن عيسى ابن لله لأنه خلق بلا أب فقولوا إن آدم ابن الله وإلا فأنتم متناقضون ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله سبحانه وتعالى حيث خلق آدم من من غير أم ولا أب وخلق عيسى من أم من بلا أب وهناك أيضا سنمث أن الله خلق من أب بلا أم وخلق بين أب وأم من الذي خلق من أب بلا أم حواء وسائر البشر من بين أم وأب طيب ومن فوائد الآية الكريمة إثبات القياس إثبات القياس من أين يؤخذ؟ كمثل آدم كمثل وكل مثل مضروب في القرآن فإنه دليل على ثبوت القياس لأنه إلحاق المورد بالمضرب يعني أنك الحقت الممثل بإيش؟ بالممثل به ومن فوائد الآية الكريمة إثبات القول للرب عز وجل لقوله ثم قال له ومنها من فوائدها أن قول الله بصوت مسموع وبحروف مرتبة لقوله قال له كن فسسمع هذا القول وحرف مرتب ولا لا الكاف قبل قبل نو ومنها من فوائد الآية إثبات صفة الخلق لله خلق والخلق صفة ذاتية أو فعلية ها فعلية من الصفات الفعلية لكن قد مر علينا أن جنس الصفات الفعلية ذاتية ذاتية ذاتي ان الله لم يزل ولا يزال فعالا ثم قال ثم قال الله عز وجل الحق من ربك فلا تكونن من المفتريين ها فلا تكن فلا تكن من المفتريين الحق من رب الحق خبر مبتدا محذوف والتقدير ذلك الحق أي هذا الذي قص عليك هو الحق وعلى هذا فتكون شبه الجملة وهي من ربك تكون في موضع نصب على الحال من الحق ويحتمل على بعد أن يكون الحق مبتدا ومن ربك خبره وفائدته هذا التركيب على على هذا الاعراب فائدته أنك لا تطلب الحق من غير الله فكأنه يقول مصدر الحق من من الله فلا تطلبه من غيره طيب الحق يوصف به الحكم ويوصف به الخبر فإن وصف به الحكم صار معناه العدل وإن وصف به الخبر صار معناه الصدق والصدق والعقل كلاهما ثابت ولهذا وصفها بالحق وأصل الحق من حق الشيء إذا ثبت كما قال الله تعالى وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم العلمون الحقة يعني ثبت إذن في إعرابها وجهان عبد المنان الحق من ربك في إعرابها وجه <تصفيق> <تصفيق> خبر مبتدا المبتدا خبر خبر مبتدا محذوف خبر <مقدم> خبر <نعم> <مبتدأ> وخبر محذوف, <مبتدأ> وخبر محذوف>, <متدأ> وخبر محذوف> خبر لمتدهم صح نعم طيب طيب الحق من ربك من ربك هنا أضاف الربوبية للنبي عليه الصلاة والسلام لتكون ربوبية خاصة لأن الربوبية كما مر علينا كثيرا عام وخاص فالعامة هي الشاملة لجميع الخلق من مؤمن وكافر وبر وفاجر وآدمي وبهيم وحيوان وجماد والخاصة هي التي تختص بالمؤمنين وت وتستلزم تربية أخص من التربية العامة من ربك فلا تكن من الممترين لا هذه ناهية ولهذا جزم الفعل بعدها وهل مثلها الآية الأخرى فلا تكون الن لكن فيه إشكال لأن الآية الأخرى ما ما جزمت فلا تكون الن من الممتريين أليان إيش ونجد وين حذف النوم؟ فلا تكون فلا تكون هذه فلا تكون هذه إيش؟ فلا فلا سكون هذا سكون وبلا تكن النون محذوفه <تصفيق> النون محذوفه يا جمال النون تابعه ثابته في لا تكون خطا احمد فعل الفعل هنا ما يهمهم معرب حتى يلزم مبني على الفتح الاتصال بإيش بنون التوكيد فلا تكونن ولهذا بقي الفعل بجميع حروفه طيب قول فلا تكن من الممترين أي فلا تكن من الشاكين وقد أشكل هذا التعبير على كثير من الناس وقال أفيشك الرسول عليه الصلاة والسلام أفيشك والجواب عن هذا أن نقول هذه الآية أو هذا التعبير لا يدل على وقوع الشك من الرسول صلى الله عليه وسلم بل ولا على إمكانه وإنما يراد بالتعريض التعريض بالممترين التعريض بالممترين وذنبه فلو قلت لرجل صالح لا تكن من الفاسقين هل معنى ذلك أن الرجل فاسق لا ولكن معنى التعريض بالفاسقين وأنهم على خلق ينبغي أن يفر منه كل عاقل فكذلك لا تكون من الممترين ليس معنى أن الرسول يمكن أن يكون منهم أو أنه منهم لكن المعنى التعريض بالممترين الشاكين ومنهم في هذا في هذه المسألة منهم النصارى لأن النصارى يعتقدون بأن عيسى ابن الله فهم ممترون في خبر الله شاكون فيه وإلا فليس في التوراة ولا الانجيل ولا القرآن ولا غيرها من الكتب منزلة أن عيسى ابن الله وليس فيها أيضا ما يفيد ظاهرا ولا احتمالاً أن عيسى ابن الله ومع ذلك شكك هؤلاء النصارى وصاروا يبثون عقيدتهم الفاسدة بأن عيسى ابن الله طيب إذن لا تكون من الممترين ينهاه الله تعالى أن يكون من الممترين لا لأنه منهم ولا لأنه يمكن أن يكون منهم ولكن تعريض تعريضا بهؤلاء الممترين تعريضا لهم بالذم ونظير ذلك كما قلت لكم أن تقول لشخص مستقيم تقول لا تكون من الفاسقين سيقول لك أنا فاسق الله يهديك أقول ما قلت أنك فاسق لكنني أعرض بالذم أو أعرض بذم هؤلاء الفاسقين نعم وقال بعض أهل العلم حلاً لهذا الإشكال المتوهم قال إن الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والمراد أمته خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والمراد أمته ولكن هذا القول ضعيف جداً لأن الخطاب صريح بأنه للرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك المحادثة مع الرسول الحق من ربك كيف نقول المراد الحق من ربك فلا تكون يا أمة محمد من الممترين هذا مؤدى هذا المعنى أو هذا القول وهو بعيد من الأسلوب القرآني ولكن المعنى الذي ذكرته هو الصواب أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمتري ولن يمتري ولكن هذا من باب التعريض كأنه يقول استمر على ما أنت عليه من اليقين وما أقبح حال هؤلاء الممترين <تصفيق> لا لا في الخلق بس في الخلق يعني النصارى اشتبه عليهم الأمر لما خلق بدون أب اشتبه عليهم الأمر فقالوا هو ابن الله نعم نص ها؟ أي؟ إيه. إذا قلنا إنه فعل محذوف ترتب عليه حذف ثلاثة أشياء أولى أولى نصف إذا قلنا فاعل لفعل محذوف ترتب على هذا حذف ثلاثة أشياء ما هي ها؟ الفعل والفاعل والمفعول أول فعل موجود ترتب حذف شيئي الفعل والمفهول وإذا قلنا إنه خبر متر محذوف ترتب على ذلك حذف واحد وأيضا واحد يحذف كثيرا وهو الاسم لأن حذف الاسم أكثر من حذف الفعل في الغالب أحمد بل الناس عليها حتى جعل يعني لو سؤل لماذا يقول يعني أولا لماذا فرضت علقة الدنيا يعني ما هم في الغير من كفار ثانيا يعني ويسمع يعني بعض اللي ذاع ثان يعني اجتنبوا الزنا يعني ذاعت مصرانية يقول ها هم ضحنا لا هذا لا لا نبغى نستبعف فيه مع الآيات الكثيرة الصريحة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشتكين في نار جهنم خالدين فيها أولئك أمشروا البرية ويقول عز وجل في سورة العراف فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه العال تفلحون تهتدون وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي واحد من هذه الأمة يهودي ولا ثم لا يتبع ما جئته به أو قال لا يؤمن بما جئته به إلا كان من أصحاب النار إذلالا لهم ولعلهم إذا عاشوا بيننا يرجعون إلى الحق لأن كتبهم تصرح بأن محمد صلى الله عليه وسلم على الحق معانا القول الراجح أن الجزية تؤخذ منهم من غيرهم تؤخذ من كل إنسان لأن مقصود أن يكون الإسلام هو العالي نعم أحمد فلا تكن هنا لا تكن نعم تجرى مجرى حديث عائشة إن قارث ويا مخلوق أقول في نعم يفرق بين الدعاء وبين الخبر لأن الدعاء كل إنسان عنده إيمان فهو خائف من كان بالله أعرف كان منه أخوة والإنسان يخشى لكن خبر الله عن رسوله أنه جائز أن يكون من الممترين أو الآن من الممترين هذا بعيد لا لا ما هو بعيد حالي. نعم خلقوا من تراب خلفه من تراب الله سبحانه هم مر علينا مثل هذا كل خلق الله يقول يقولنا القادر أن يقوله كن فيكون قبل أن يخلقها من التراب ثم يكونه كل المخلوقات قادر أن الله يخلقها بك لما تكون ومع ذلك ما فعل لأن مخلوقات الله تحتاج إلى حكمة وتدرج وأشياء يحتاج بعضها إلى بعض ولهذا ما خلق السماوات الأرض بكون خلقها في الست أيام وهو قادر أن يخلقها بكلمة كن استدلينا على قوله سبحانه وتعالى قال له في سبيتون على أن الله سبحانه وتعالى لحظة مزموعة وحظة مرتبة طيب هل لغة كانت عربية عشان يستدلها يعني ما يتكلم الله به عند إرادة الخلق ما ندعه هل هو باللغة العربية أو لا نعم كلمة كن هذه ح حرفين اثنين واحد قبل الثاني هذا هو الترتيب شير، شير، شير. نعم ولا تكون من المقرر أن يستفاد من الحق يعني الأمر إذا كان الأمر من ربي الحق من ربي فلا تكون من يعني شرط محظوظ في هذا الجزء. أي. أسمعتم كلام الأخ داية؟ يقول إن الفاء رابضة لجواب شرط مقدر كذا؟ أي نقول لأ حاجة إلى هذا لأنه ينبغي أن نفهم قاعدة أننا لا نلجأ إلى التقدير إلا عند الضرورة ليه أما ما استقام الكلام بدون تقدير فهذا هو الواجب. لأنك إذا قلت إن الكلام لا يستقيم إلا بالتقدير إذا قلت إن الكلام فيه شيء مقدر ما نهن الكلام الآن نقص ولا يمكن أن نصف الكلام بالنقص إلا عند الضرورة إذا رأينا أنه لا يستقيم المعنى إلا بالتقدير فنعم أما هنا فيستقيم ونجعل هنا للتفريع أي فبسبب كونه من ربك لا تكن من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 فَمَنَحَاتَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ, ونساءنا ونساءكم وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ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 فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ كفايه هعود بالامن الشطر الراجيم قال الله عز وجل فمن حاجك فيه هذا ممتد الدرس الفوائد اخذت منها الفوائد ذلك نتروه عليك من الآيات أخذنا فوائدها واللي فايده واللي بعدها طيب إذن الحق من ربك نعم قال الله عز وجل الحق من ربك فلا تكن من الممترين في هذه الآية من الفوائد أن الله تعالى لا يصدر منه إلا الحق الحق من ربك ومن فوائدها فضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإضافة الربوبية إليه وذلك لأن الربوبية هذه خاصة والربوبية الخاصة تفيد معنى أخص من الربوبية العام ومن فوائدها النهي عن الشك فيما أخبر الله به لقوله فلا تكونن من الممترين فلا تكون من الممترين ومن فوائدها أن الممترين كثيرون لقوله من الممترين وإن كان يحتمل أن يراد به الجنس فيصدق بواحد لكن الظاهر الأول ولا شك أن الممترين من بني آدم كثيرون لأن ذرية بني آدم منهم تسعة وتسعة وتسعون كلهم من أهل النار نعم ومن فوائدها جواز التعريض أو جواز المخاطب بالتعريض لأن قوله فلا تكوننا من المنترين لا يعني أن رسول يمكن أن يكون منهم بل هو تعريض بهؤلاء وأنهم ذو خلق سيء فلا تكن منهم وإن كان هو لا ليس منهم لا باعتبار الواقع ولا بالمستقبل ثم قال تعالى فمن حاجك فيه حاجك أي جادلك وسميت المجادلة محاجة لأن كل واحد من المتجادلين يدلي بحجته من أجل أن يخصم الآخر ويحجه ومن الحديث تحاج آدم وموسى أي طلب كل واحد منهما أن يحج الآخر وأيهم الذي حج آدم نعم حاجك إذن جادلك وثمة المجادل محاجة لأن كل واحد من المتجادلين يدلي بحجه ليغلب الآخر وقول فمن حاجك من هذه شرطية وجواب الشرط فقل تعالوا وقول ما حاجك فيه الضمير يعود على عيسى والمراد بالمحاجة في عيسى ليس في ذاته لأن عيسى معلوم أنه بشر لكن في شأنه وقضيته وقول فمن حاجك فيه من الذي يمكن أن يحاج النبي صلى الله عليه وسلم في عيسى هم النصارى وهذه الآيات وما هذه الآية وما قبلها كلها نزلت في وفد نجران من النصارى همن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم يعني بعد أن علمت قضيته وشأنه وتيقنته فالذي يحاجك فيه ادعه للمباهلة ادعه للمباهلة وفي قوله من بعد ما جاءك أتى بمن؟ الدالة على أن, على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمباهلة بعد أن تروى من العلم لأن من بعد تدل على أن هناك مهله بين العلم الذي جاءه وبين المحاجة التي وقعت بخلاف لو قال فمن حاجك فيه بعد ما جاءك فإنها تفيد البعديه لكن لا تدل على التراخي والمباعدة ومعلوم أن الإنسان كلما تماعن في النظر فيما علم ازداد به ايش ازداد به علما ويقين وقل من بعد ما جاءك من العلم عن أي طريق عن طريق الله عز وجل فإن الله تعالى أوحى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في شأن عيسى من العلم ما لم يكن عند غير غيره فقل تعالوا قل تعالوا قلنا إن قل جواب الشرط وتعالوا فعل أمر مبني على حذف النون والوفاعل وفيه إشكال لأن تعالى وجمع ومن حاجك إيش مفرد مفرد فكيف صح أن يكون الجمع عائدا على مفرد الجواب أن الأسماء الموصولة وأسماء الشرط المشتركة يعني التي تصلح للمفرد وغيره يجوز في العائد إليها أن يعود إليها باعتبار اللفظ وأن يعود إليها باعتبار المعنى فإن عاد إليها باعتبار اللفظ صار مفردا وباعتبار المعنى صار جمعا نعم ولا فرق بين أن يكون هذا الجائز في كلام واحد أو في, كلام في كلامين. كمثلًا، ومن يؤمن بالله ويعمل صالح يدخله جنات تجري من تحتها النهر. ما الذي روعي في ذلك؟ ها؟ يدخله ها؟ خالدين فيها أبدًا. المعنى، قد أحسن الله له اللفظ. آية واحدة روعي فيها اللفظ. ثم المعنى. ثم اللفظ كذا لو رعي اللفظ كل, كل ال... هذه الجملة لقيل خا... ومن يؤمن بالله ويعمل صالح يدخله جنات تجري من تحت نهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له خالدا فيها أبدا قد أحسن الله له ولو رعي المعنى يقيل ومن يؤمن بالله ويعمل صالح يدخلهم جنات تجني من تحتها خالدين فيها أبدا قد أحسن الله لهم رزقا طيب وقوله تعالى هل يسم فعل الأمر أو فعل أمر نقول هي فعل أمر لأن اسم فعل الأمر لا تدخله العلامات يعني ما ما تتصيبه الضمائر اسم فعل الأمر لا تتصل به الضمائر قال الله تعالى والقائلين لإخوانهم هلم هلم إلينا هلم إلينا لماذا لم يقل هلم لأنه اسم فعل الأمر واسم فعل الأمر لا, تدخله لا, لا تتصل به الضمائر ولهذا تقول الجماعة صح يعني ولا تقصه، فإن اقترنت به الضمائر صار فعل أمر ولهذا نقول تعالوا فعل أمر لا سنفعل فعل أمر طيب تعالوا يعني أقبلوا أقبلوا لكنها أقبلوا بتعال وارتفاع وكأن المنادي ينادي هذا ليرتفع إليه فيكلمه بما يريد وقوله ندعو أبناءنا فقل تعالى وندعو أبناءنا ندعو كيف ندعو وين الواو هذه محذوفة الواو على سبيل الجزم لأنها جواب جواب الطلب الأمر جواب الطلب وهو الأمر ومعلوم أن جواب الطلب إذا سقطت منه الفاء وجب الجزم فيه طيب فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم كيف قال ندعو ولم يقل أدعو نعم لم يقل ذلك لأنهم إذا جاءوا معه صاروا جماعا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم هذه الآية كما ترون بصيغة الجمع أبناءنا والرسول واحد عليه الصلاة والسلام أبناءكم هم جماعة لا بأس ونساءنا الرسول واحد ولم يقل نسائي ونساءكم جماعة واضح وأنفسنا وأنفسكم الرسول واحد ولا ولا عدة أنفس واحد نعم فمن المراد بهذا؟ يختلف المفسرون في ذلك فقال بعض المفسرين المراد بقوله ندعو أبناءنا وأبناءكم المراد بأبنائنا الحسن والحسين ونساءنا ونساءكم المراد بنساءنا فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وأنفسنا المراد بالأنفس علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب فيكون أربعة كذا أبناءنا حسن ونحسين نساءنا فاطمة أنفسنا علي بن أبي ظالم أما هؤلاء النفر الوفد الوفد فليس معهم نساء وليس معهم أولاد كلهم رجال بالغون عاقلون إما أربعة عشر أو اثنان المهم أنهم رجال ليس معهم أحد فقال بعض أهل فقال بعض أهل العلم المراد ندعو نحن المسلمين نحن المسلمين ندعو أبناءنا يعني أبناء المسلمين يعني ننتخب طائفة منا تأتي هي وأبناؤها ونساؤها وأنتم كذلك تنتخبون الجماعة يأتون بأبنائهم ونسائهم وأنفسهم نجتمع ونبتهل وهذا القول لا شك أنه موافق تماما لظاهر الآية لأن الآية بصيغة الجمع والعادة جرت بأن التباهل التباهل وكذلك التفاخر وغيره يكون بين جماعات بين جماعات يقول له هاتوا ربعكم ونجيب ربعنا. وقد ذهب إلى هذا محمد رشيد في تفسيره وهو لا شك تفسيره مطابر لظاهر تماما لكن أكثر المفسرين يختارون القول الأول أن المراد بأبنائنا الحسن والحسين ونساءنا فاطمة وأنفسنا البني بطالب لحديث ورد في ذلك لحديث ورد في ذلك والمسألة لا توافق ظاهر الآية يعني هذا القول لا وافق ظاهر الآية أولا أن أبناء جم ونا جم وإذا قلنا الحسن والحسين صار اثنين ابناني لجمع ولا لواحد لواحد أيضا النساء لم يكن في اللغة العربية أن المراد بالنساء البنات المراد بالنساء في اللغة العربية أيش الزوجات المراد الزوجات وأيضا أنفسنا كيف يعبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن علي بن عبي طالب بنفسه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 المسألة انتهت لكن ما المراد بالأنفس والأبناء والنساء المراد أنهم يريدون أن يجمعوا جماعة معهم أبناؤهم ونساءهم وأنفسهم وهذا أعز ما يكون عند الإنسان في الدنيا هذا أعز ما يكون نفسه أبناؤه سوجاته يحضرون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 هاتف رقم ثلاثة ستة أربعة خمسة ثمانية, ثمانية